بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد اقرا يا بني يرحمك الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الذين آتيناهم الكتاب من علماء اليهود والنصارى يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة تامة كما يعرفون أولادهم ويميزونهم من غيرهم ومع ذلك فإن طائفة منهم ليكتمون الحق الذي جاء به حسدا من عند أنفسهم يفعلون ذلك وهم يعلمون أنه الحق أي وهم يعلمون أن محمدا هو الحق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 ولكل, ولكل أمة من الأمم جهة يتوجهون إليها حسية كانت أم العباره أو معنوية والأولى أن تكون الكلمة حسية كانت أم معنوية ومن ذلك اختلاف الأمم في قبلتهم وما شرع الله لهم فلا يضر تنوع وجهاتهم إن كان بأمر الله وشرعه فت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 ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن أي مكان خرجت وأينما كنت أيها النبي أنت واتباعك وأردت الصلاة فاستقبل جهة المسجد الحرام فإنه الحق الموحى به اليك من ربك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 إلا الذين ظلموا منهم فإنهم سيبقون على عنادهم ويحتجون عليكم بأوهى الحجج فلا تخشوهم واخشوا ربكم وحده بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن الله قد شرع استقبال الكعب من أجل أن يتم نعمته عليكم بتمييزكم عن سائر الأمم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 وجوارحكم اشكركم بالثناء عليكم والحفظ لكم فالجزاء من جنس العمل واشكروا لي النعم التي انعمت بها عليكم ولا تكفروني بجحودها واستعمالها فيما حرم عليكم يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله اسألوا العون من الله على كل شؤونكم بالتخلق بالصبر الجميل وإقامة الصلاة على نحو ما آمر الله إن الله مع الصابرين يوفقهم ويعينهم من فوائد الآيات ترت الجدال والاشتغال بالطاعات والمسارع إلى الله أنفع للمؤمن عند ربه يوم القيامة أن الأعمال الصالحة الموصلة إلى الله متنوعة ومتعددة ولا بأس أن يختار المؤمن ما يميل إليه منها ويناسب حاله الاستعانة بالصبر والصلاة من أعظم ما يعين العبد على أمور دينه ودنياه هذا وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد